وانطر بفضلك يا إلهي عيبنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على شاشة الرحمة وعلى قناة الرحمة مع جنة الحياة وتكلمت في اللقاء الماضي عن الصبر عن الصبر فبالصبر ندخل جنة الحياة ونحيا حياة الحياة نعم والله إخواني هذا الصبر الذي نتحدث عنه يكون اضطراريا ويكون اختياريا والصبر الاختياري أعلى من الصبر الاضطراري تنبه وتنبه الصبر نوعان صبر اختياري وصبر اضطراري والصبر الاختياري أعلى من الصبر الاضطراري يقول ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء إن صبر يوسف عليه السلام وهو في غيابة الجب أعلى من صب أدنى من صبره مع امرأة العزيز إن صبره عن امرأة العزيز أعلى كان يوسف عليه السلام صغيرا وأخذه إخوانه ووضعوه في غيابة الجب وما استطاع أن يصعد لصغره حتى رأى حبلا ينزل وهناك من الناس من يريد أن يأخذ من الماء فأمسك به حتى خرج صبر في غيابة الجب كان الصبر اضطراريا أم اختياريا ما يستطيع أن يصعد كان الصبر عليه اضطراريا لكن صبر عن امرأة العزيز غلقت الأبوال وهيأت الأمر وتهيأت له وكانت من أجمل النساء وهو شب وجميل وقوي وبعيد عن أهله وبعيد عن وطنه وبعيد عن من يعرفه وبالرغم من ذلك هو مولى عند هذه المرأة وهي سيدته ولن يشك أحد وهي الطالبة وبالرغم من ذلك يقول معاذ الله معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. أيهما أعلى؟ هل صبر يوسف على غيابة الجب أعلى، أم صبره عن امرأة العزيز أعلى؟ قال علماؤنا عليهم رحمة الله صبر يوسف عليه السلام على امرأة العزيز أعلى. لما؟ لأن صبره هنا كان اختياريا وصبره في غيابة الجب كان اضطراريا فالصبر الاختياري أعلى من الصبر الاضطراري صبر يعقوب عليه السلام على فقد يوسف عليه السلام فقده فقد يعقوب عليه السلام ابنه تخيلوا حينما يفقد الابن ولا يدري أين هو أين يعيش كيف يأكل كيف يشرب أين ذهب من يرعاه من يحفظه من من وحزن على ولدي الذي يحبه أكثر من جميع الأولاد حزن علي حزنا شديدا وقابل ذلك بالصبر الجميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبر يعقوب كان صبرا كان طاعة لله سبحانه وتعالى طب أيهما أعلى صبر يعقوب على فقد ابنه ولا صبر إبراهيم الخليل على ذبح ولده إسماعيل إبراهيم عليه السلام يكبر في السن ولم يكن له ولد ويرزقه الله سبحانه وتعالى بالولد وكان أنذاك ولده الوحيد قبل أن يأتي إسحاق ويأمره الله سبحانه وتعالى في المنام أن يذبحه مش حينما ولد قبل أن يتعلق قلبه به أكثر لا يترعر إسماعيل ويكبر شيئا فشيئا حتى أصبح غلاما ويرى إبراهيم الخليل في منامه أنه يذبح ولده إسماعيل معنى ذلك أنه أمر من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى فماذا يصنع لا لن يدفعه لأحد يذبحه بل ستذبحه بنفسك من ولدي نعم الذي رزقت به على الكبر نعم وولدي الوحيد نعم وحين صار غلما نعم وصبر إسماعيل يا أب تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فإني أستعين بربي سبحانه وتعالى على الصبر وأخذ ورفع السكين وأراد أن يذبح فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل وتله للجبيد وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت أيهما أعلى يا أخواني أيهما أعلى صبر إبراهيم عليه السلام على ذبح ولدي إسماعيل ولا صبر يعقوب عليه السلام على فقد يوسف هذا صبر وهذا صبر لكن صبر إبراهيم الخليل عليه السلام كان اختياريا وصبر يعقوب ما يستطيع أن يأتي بولدي لا يستطيع أن يأتي به فكان صبرا اضطراريا فصبر الخليل إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده أعلى من صبر يعقوب على فقد ولده على الأنبياء جميعا الصلاة والسلام الصبر الاختياري أعلى من الصبر الاضطراري إذا تكلمنا عن الصبر كثير من الناس يقول يا صبر أيوب عليه الصلاة والسلام أيوب صبر نعم أيوب عليه السلام صبر على المرض صبرا مالو اضطراريا وعلى فقد ماله وعلى فقد أولاده صبر اضطراري لا يستطيع أن يحيى أولاده بعد أماته لا يستطيع أن يدفع المرض عن نفسه فكان الصبر اضطراريا وصبر محمد صلى الله عليه وسلم على الدعوة وعلى أذ الدعوة وصبر موسى على الدعوة وصبر نوح عليه السلام على الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاما وصبر عيسى عليه السلام على الدعوة فصبر هؤلاء على الدعوة الصبر الاختياري أعلى من صبر أيوب عليه السلام الاضطراري الصبر الاختياري أعلى بكثير من الصبر الاضطراري إن كنا لا نستطيع او لا مقدر على الصبر الاضطراري فهل سنقوى على الصبر الاختياري استعينوا بالله انسان يصاب بمرض انسان يفقد ابنا انسان تخسر صفقة يضيع له مالا تضيع منه ترقية ان كان الامر اضطراريا انت مطالب بالصبر اصبر، وما صبرك الا بالله يعني لن تصبر إلا بالله إلا بأعانة الله سبحانه وتعالى لكن نعم ألم نقل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين فإننا نستعين على عباداتنا لربنا باستعانتنا بربنا فلولا أن الله أعاننا على الصيام على الترضيع على الزكاة على الصلاة على كل العبادات ما استطعنا أن نقوم بعبادة من العبادات فلا حول ولا قوة إلا بالله يبقى إذن الصبر ال الاضطراري أدنى من الصبر الاختياري والصبر الاضطراري الصبر على على الصبر على القدر الصبر الاختياري ينقسم إلى قسمين صبر عن الحرام وصبر على الطاعة والصبر عن الحرام أدنى من الصبر على الطاعة فأعلى أنواع الصبر الصبر على الطاعة لأن الصبر على الطاعة صبر إيجاد بصلي بوجد الصلاة الوضوء الذكر قراءة القرآن أما الصبر عن المعصية البعد عنها تركاها يعني أنا جالس الآن ممكن أصبر على المحرمات لا أنظر للحرام ولا اسمح حرام ولا كذا ولا كذا ولا كذا لكن صبر على الطاعة بوجد طاعة بوجد طاعة ولذلك قال العلماء ما نهي عن المحرمات إلا من أجل الحفاظ على الواجبات فالأصل الطاعات ونهي عن أشياء للمحافظة على الطاعات فلذلك الصبر على الطاعة أعلى من الصبر عن المعصية صبرك على الصلاة أعلى من صبرك عن السجارة وبعدك عن السجارة صبرك على الصلاة أعلى من صبرك عن الخمر إن كنت صبرت على الصلاة فتقدر أن تصبر على السجارة. عن السجارة إن كنت صبرت على الصيام وهو طاعة تقدر أن تصبر عن الخمر. لأن الصبر على الطاعة أعلى من الصبر عن المعصية رضوان ربي مبتغاية وجنتي لكنني أريد ابتداء أتكلم عن الصبر عن المعصية ومن ترك شيئا لله اسمح عوضه الله خيرا منه لكن نعتقد كده نود أن نعتقد هذا رجل في يوم من الأيام كان يسكن بالشام وبعدين غزا. يعني الروم الشامة لفترة وأخذوا البلد وسيطروا على البلد ونحو هذا وكان هذا الرجل بزازا يبيع الثيابة في الأسواق كان الرجل تاجرا وفيهم من الأيام يقف في دكانه بعد أن احتلت الروم الشامة فوجد امرأة عجوز تسير مع امرأة في غاية الجمال فنظر إليها فوقعت في قلبه والنظرة أهم من سامي بليس، وقعت في قلبه انطلق للمرأة العجوز يريد هذه المرأة في الحرام قالت أتدري زوجة من هذه هذه زوجة قائد الروم فألح فطلبت منه مبلغا من المال تقريبا ألف دينار وبالفعل أخذ الألف أخذت الألف دينار بعد أن جمع الأموال ودفع الألف دينار وكان على موعد معها في الليل وأتى بطعام وشراب وفعل ما فعل وحينما دخلت عليه وفكر أن يفعل الحرام تذكر رب العالمين سبحانه وتعالى فابتعد وأعرض عنها فلما رأت هي منه ذلك قامت صرفت. وفي اليوم الذي يلي المرأة العجوز توبخه وهو يوبخ نفسه ويقول أنا أبو بكر أنا عمر أنا عثمان أنا علي كنت فعلتها الشيطان يضحق علي فألح على المرأة العجوز أن تأتي بالمرأة مرة أخرى مرة أخرى ويجمع الأموال بألف أخرى يجمع الأموال ويدفع الأموال ثلاث مرات وفي كل مرة يتذكر رؤية رب العالمين له فيطلق هذه المرأة حتى أمر قائد الروم أن يخرج من الشام كل مسلم أن يخرج كل مسلم ومرت الأيام والحمد لله رجعت الشام إلى المسلمين مرة أخرى وحدث ما حدث والخليفة المنصور بيسير في الطريق ووقف عند هذا الرجل واشترى منه أشياء بألف دينار ودفع له تسعمائة وتسعين دينارا بقي عشرة دنانير قال كم بقي لك فقال هذا التاجر بقي لي عشرة دنانير فقال المنصور اذهب إلى نساء السبي النساء اللي في السبي فقال خلاص بقى الروم اتهزمت وسبيت نسائهم اذهب إلى نساء السبي فخذ منهن امرأة بالعشرة دنانير يمتلكوها ويشتريها فانطلق إلى هناك يجد من في السبي، يجد نفس المرأة ويأخذ هذه المرأة ملكا له في الحلال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن بتغى وراء ذلك فأولهك هم العدون ده عشر فقط فأخذها فقالت له لما جلسوا لماذا امتنعت عني حينما أتيتك ثلاث مرات؟ قال تذكرت رؤية الله فعظمت الإسلام ودخلت إلى الإسلام فأعتقها الرجل لوجه الله سبحانه وتعالى وجعل العتق صداقا لها وتزوج منها وفي الليل يطرق على الباب طارق ففتح فوجد المرأة العجوز وهي أم هذه الفتاة تعطيه الأموال التي دفعها على أنها هدية زواج له فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كيف أترك الربا؟ بيجي لي بعض الأموال منها بنفق آكل واشرب أترك الربا الربا خراب للبيوت من ترك شيئا لله أترك الخمر أترك تجارة المخدرات بيعت الشباب بيعت الفتيات في المخدرات إياك ثم إياك من الحرام إياك أن تغرك الدنيا ابتعد عن الرشوة أريد أن أشتري أرضا ابتعد عن الرشوة أريد سيارة ابتعد عن الرشوة كل الناس كذلك ابتعد عن الرشوة من ترك شيئا لله, لله. عوضه الله خيرا منه فهل عندنا ثقة في الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله الراش والمرتشي والراش الوسيط بينهم لعن الله الراش طرده من الرحم لعن الله الراش والمرتش والراش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام وترك التبرج لله من ترك شيئا لله وترك السيرة في الحرام لله عوضه الله خيرا منه كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نريد أن نصبر عن المعصية شوف صبر عن المعصية الثلاثة الذين دخلوا الغار ومنهم الرجل الذي أتته ابنة عمي في حاجة وطلب منها مالا وحينما جلس منها مجلس الرجل من امرأتي قال قالت لو اتق الله ولا تفض الخطب إلا بحقه فتركها مراقبة لله الرجل ده في يوم من الأيام ما الذي حدث لها دخل الغار وانغلق عليه غار وتوسل إلى الله بصالح عمله وتنزاح الصخرة بسبب مثل هذا العمل لأنه ترك شيئا لله صبر عن المعصية فلنصبر عن المعصية مهما تزينت ومهما تزخرفت أكل رشوة حتى تلذف بها أدي مال رشوة ابتعد عن الحرام فلنصبر عن الحرام ولنستعن برب العالمين سبحانه وتعالى يعوضنا الله سبحانه وتعالى خيرا منه أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدخلنا وإياكم جنة الحياة وأن يحيينا وإياكم في مع حياة الحياة لنذوق حلاوة الإيمان بالعيش في طاعة الرحيم الرحمن وبمنهج سيد ولد عدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم سلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضوان ربي مدانة بالعلم والإيمان واغفر زلات